لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله ربي فما لي قال قل اللهم خل وارحمني واهدني وارزقني